قل يا عبادي الذين آ م ن و ا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا ع ب ا د فاتقون والذين ج ت ن ب و ا الطاغوت ان يعبدوها و أ ن ا ب و ا إ ل ى الله لهم البشرى فبشر ع ب ا د الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه أولاد اولئك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم اولو ا ل أ ل ب ا ب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض, ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إ ن في ذلك لذكرى لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم, فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في, مبين اولئك في ضلال مبين الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها مثانيه قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إ ل ى ذكر الله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 ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون فمن أ ظ ل م ممن كذب على الله وكذب بالصدق إ ذ جاءه أ ل ي س في جهنم مثوى للكافرين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 واتبعوا احسن ما انزل إ ل ي ك م من ربكم من قبل ان ياتيكم أ ي العذاب بغته وانتم لا تشعرون أن ان تقول نفس يا ح س ر ة على ما فرغت في جنب الله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 ويوم القيامة, ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل د خ ل و ا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وصيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة ز م ر ا حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم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 و ا ف ي ن من حول العرش يسبحون ي س بحمد و ن ب ح ربهم وقضي بينهم ل ل ح ق وقيل الحمد لله رب العالمين